كثير من القران و كائن كائن يعني كثير من الافندر كائن و كائن من نبي يعني و كثير من الامبياء يلاش و من قريتين يعني جالك شر جالك بوجهه جوندا جا قريب و تقراندها نفس بس بسي او نكاله لما شرك بس بجنا كاريا قرية. قرية. جوندا بسي بوجهه همود بجنا كاريا كماموزاني مكة شبو قرية مكة مكة. أم القرى إيه شبو قرية أبوه والبوجاربو مدينة أبو سيدنا نكتسندو تونيا ندود يا مكة قرية ونيعني آب آب معنون وكه ما ربنا عامل نوافشودي أم القرى ن نواف مكة كليا شيء كليا قرية ونيا من قرية ن أو افضل منها منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل يعني افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها افضل منها الامريه رب, رب العالمين يعني جالك غوندار جالك باجارا جالك جيا وتشخونات امره رب العالمين جي بي بي بي ناكرا دي ناكرا. دي ناكرا. رب العالمين رب العالمين اهلي اهلي, أهلي وني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 يعني بالسيارة كيف يدوين كذا؟ أهل غندي بس هموا كاز بهندس زاني. نبي هندى رباعين. إيش نابوتيا؟ نابوتيا أهل قريتي. وكأي نوع من أهل القراء. هذا نابوتيا. شو ك meaning كه أو كيا؟ يوأشكره. هاد كاس كبي يعني أهل باشري. أو باشر أو جند أو جد بتشهون هذا لأمر رب العالمين هنيا وركب رجلكم وديناكم وبأمر يا رب العالمين كانوا بأمر يا في عن بريد البيت كان رب العالمين شهيد كان عذاب دنيا دا والآخرة إش عذاب دا لأن ده رب العالمين بيستمهم هك هنعيش قالي خالكي قالي بصم أنا هنعيش ونيا بأمر رب العالمين بكان او أمر رب العالمين بقول كنيم وجبا جناك وديناكم ودي سنة أبي عمري نشان صل الله عليه وسلم مركب ريا وعند الجل سنة أبي الناس صلى الله عليه وسلم بهم كوش ليك هين لا بهم عذاب دين دنيا بين الدنيا ده الهلاك بين الدنيا ده لا آخرته جد مع عذاب يعني أبي عمري قالك بيش ما يدل عليهم الهلاك بين أو يوديرني أما جد شلهين ومجدهات فحاسبناها حسابا شديدا طبعا بجد ما حساب جالكير حسابك <تصفيق> التند يعني ما راحن بيدنا بهالوكي عبد الله بن عباس بيجي فحاسبناها حسابا شديدا يعني ما حساب قال حسابك التند هذا ايش تو اكو بحثي اخرته بين يعني فسوف نحاسبهم حسابا شديدا يعني رجاك يا ماده دي حسابك قال كان حسابك تعرف اه يا يعني هم مو تاكيده شريكين هم مو تاكيده عقوبه دون سنين وحسابها مش تجيت قال هي كلام بهنداء واحترج قيامه الكتاب خود بينه ذا شو هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ليش أنا تكتبه يحمج تشي ما عظم بتشي حساب فسوف يحاسب حسابا يسيرا همروة وأما من أُتيّ فأما من أُتي كتابه بيمينه. ريت كباخد السيرة جديد إبادا هسوب وادي اشطبيت. يا بصنايب. أما أبده بن عيد بأمر يا رب العالمين كذي بأمر يا بيعم بركة لله مرين فحاسبناها حسابا شديدا. يعني ده حسابك إذا كان حسابك قلقة كذي. يا تندى. يحسبك حسابك يا تندى تجلوا. الرحم تدانية في وقت داء ويكرين دنيا رحم فعلاً في تذكرن حسابك جل جل وما فعل الماضي فعل الماضي ياتيها ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار و نیا ببعموه داته monks بشتر ضد بحشت غزك 이러ه اهل جهنم و اهله جهنم غزك diesen اهل بحشت موکنگ ها که شهد بحشه ته تو غزك ا dynam حگید و نیا اه اه ها که شه جهنم ته تو غزکنه یکده و نها دا معنی چه فعله؟ چه فعله ی الله؟ فغوا père ماضد یا نگود یا ونیا یونادی سوف یونادی ون جنادی اهل جنتی منیا بگود دنها او کهه ها يتأكيد بيش كادهيت با هندي رب العالمين فعل ماضيونه أباش إكلواه يعني رجاك يا متين دي حسابك قال كين حسابك اش طف يقولون وعذبناها ودي عذاب جدين عذابا نكرا عذابك غلق نخش نكرا يعني منكرا عظيما يعني عذابك غلق غلق نخش شو جارة كاسي يا تيا كاسي نوغو لنبيا او عذاب أهلات جهنم بتين عذاب دا هم دي بو مهات بتاقوتا هم وانيا او جتات روشا قيامتي وقتايد بينام غلا غلاك هنده مواصره او ابو مهات يقود هل شاند القرآن داشت بما قطيب وحديثت داشت بطيب بس حتى مروف جواخو نبنيد نمروف مازناتي ونخوشي عذاب وچحنامي نظاليم با هنده روشان بجت قرآن بجت وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يعني با روشا دبو هندك جشتهتا ديار كن شو جارك كسب حساباناكي كأسي حسابناك إذا كأغل <سؤال> جهنمه هو تنده هو موظنه هو عالم بيته عذاب دهن فهندي وعذبناها عذابا نقرأ يعني مع عذاب دهن عذابك أشطف؟ نوع تند واندك مفسره رحمته خده اللي بديه ولي فحاسبناها حساما شديدا يعني أبا بحسي دنياية أبا بحسي دنياية يعني رب العالم بشيد فحاسبناه يعني ما جزاية واقناحاك داي أبا واكني دنيا دا قلنا حد كرين ونيا الجزاية كشما ده تند وعذبناها عذابا نكرا يعني وسوف نعذبهم في الآخرة دي. يعني الرجاء يا ماتش دع عذاب ده العذابك قلكا نخشوا قلكا معاصر هذا شيء التفسير ديا يبه يعني شنو ده كا يقولي أولا تقديم وتأخير دهي ده في آياته تقديم وتأخير يعني تشتاكي آيات يعيش أحسن ونيا أحوية آيات أخيريات بو وشتكي شو ونيا آيات يتأخير كده نحن حكبي أبو كريبه في شيء بعد وأبغى شيء هاي من هندك معنى عبر هندك جوانية عبر هندك فائدة هو لا تدهن لا يجراه بجيت فحاسبنا حسابا شديدا أبغى بحسيكية أبغى بحسرنا قيامة عندي عذاب حسابك كن حسابك في الدنيا إذا ما تكلم يعني فحاسبناها في نحاسبهم وعذبناهم في الدنيا الدنيا إذا ما هل ويكي قوم نوحي يهودي ونيا يلوطي يصالحي عليهم الصلاة والسلام قومي دبانا هموال دنيا هذا شلواتا هادنا عذاب دان ووجفها متش دهنا عذاب دان فذاقت وبال أمرها فذاقت يعني طام كلي يعني أهل هربا جركي كبأ أمرها رب العالمين وبيأ أمرها في غنبالي وكبلي صلى الله عليه وسلم يعني هرب يغنبالي كهبيد طام كرة وبال أمرها يعني عاقبة أمرها يعني خرابيا شولاخو او وقت وابي يا رب العالمين كري ويشحون هذا أخده ويشحون هذا أبيعان برسال الله عليه وسلم وركبريد قال دين أخده كري ويجل برسال الله عليه وسلم فذاقت يعني طام كري الدنيا يدارب عذاب ده وبال أمرها يعني الدماء كوا شلوا كري كوا الدنيا بش إخسال والدنيا ترخوش فيها الاخرات عمل في الدنيا يكتر بأخيرتنا ركبريت جعل الخدوة في غنباري ويكتر صلى الله عليه وسلم بحيث ربع المجد ما تام كره يعني الدنيا يدى تام كره خرابية ويشولة أو واكريكا شولة واكري شول أوا أو بأمرها الخدوة في غنباريكتر وكان عاقبة أمرها خسرها ديمايكا وچلي هات أو قناحة واكري أو خرابية واكري أو بأمرها واكري تشلي هات خسرها يعني خسارات بون خسارتی شما تو چیا شورکه تو چه فایده ای داره خواننده اینی بر عکس؟ اما این تلوری و چهل تنمینید تو خسارت می بینی. اول خسارت یا؟ اولش ربعم بند بج دیماهی که واخسارتی مدنیای دهات نعدم دان مسند می رم. اورج قیامت جدی نهعدم داندشش نوجهنم یعنی همون کی شونه کنه، همون کیش گفته خوندن امرت خدا بیت پیامبری سال الله و علی و سلام، دیماهی که همون گوش دیا خسرب، دیماهی که هم مکسکی دیا خوبی. ایک الوش داره رباعمنی گویی مه مسئله طلاقه. ایک الوش داره رباعمنی گویی مه، بهندرباعمنی ایده گویی مسئله که مسئله طلاق دو طلاقی شریعت خدا اگر وقت جنای خوبه دنبرد. افا ایک سبب ها هسه هسته هنده ماو یه بردوان بو افا السبب ها که خدا نویه چه ده بیت الدنيا عقوبدان دنیای و آخرتش چونکه ایک عقوبه و دنیای ده ها که ایکی دی سنت بر نده جا رایی چه ده نویه؟ ده نو حرام بی دنیا سبید حرام و آخرتش در برامی حساب لیل کدی بشتو تشريعات تشریع فازن طلاق السنّي كيا وطلاق البدعي كيا تابو دي سنة دي بان تابو دي كبار ده إن طلاقك البيدعي يا مخالف أمين رب العالمين بهند دي مايقاوى خسارة يا إيه كل واجد ده الله لهم عذابا شديدا يعني رب العالمين بحازرك لبواك سنة ودي دينه خدناشن دي, دي شريعته خدناشن دي سنة بيعبرت وناشن عليه مصلىات وسلام رب العالمين برجق يوماتي على ذلك يا عذاب كتند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 سمو ما دي جماله، دي شريعة ناج، نعم دي شريعة كين، هم ناج دي شريعة ناج، سبحان الله إن هالإيدي دي حساب عد الله لهم عذابا شديدا، من بوفا كسنة دي شريعة ناج عذابك تنديا دناج هالك سجل، همول ما ونيه واجبة سر ما أمديش بكين، دي شريعة بكين، دي وسنة بكين، هكى عمدي ناشون. أبى لَمْ قفل ماكني ومن اللَّهُ يحكم هُمُ الْكَافِرُونَ الله لَمْ هم الكافرون ومن لم يحكم هُمُ أنزل الله لَمْ الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هُمُ الْفَاسِقُونَ الله لَمْ هم لم يحكم يعني تناكذ ما نحكم يعني ومن لم يعمل لم يؤمن بما أنزل الله ثم لم يعمل به هم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 جرب عاملين لا جفا له كأبشت أوى ودي دينك تودي شريعته خدناك تودي أمرت رب العالمين ناك تودي أمرت الأنبياء ناك دورك بعديك قال كت رب بيشت الدنيا لدي دي عذاب دين وما يعمه حاضر كيرجاك يا ما عذابا شديدا عذابك تند فاتقوا الله يا أولي الألباب يعني الخدايب ترسل وتقوا خديبك كان وامريت به وشريعته به جيب جيب كان وخرابي يا خلي ابنك واش قال خدان عقلا أولي الألباب يعني أقول العقول سليمة يعني خدانت عقله يدرس يعني سليم يعني أواجهت دنفيد إيش دنفيد من وجهة وجهة صعبي يعني خدانت عقله صاح يدرس هنقول بجنافلان كسر نية فلان جماعات قل الألباب يعني أصحاب العقول هكاء أو عقله وابد أواجهه يدرس أبناء نية دي شيعة تحذيف شن خرابی و زندگی خرابی چه باشی. و چه تا او یه فایده دادید کن، چه تا خراب بواد تا خرابی دادید چه باشی او دنیای آخرینت دادید و خرابی او دنیای آخرینت دادن قلیدیت کن و نکن. اما نه چه؟ اما نه الباب. نه الباب نینه. اینهم ایلاکل انعامی بلهم هم بلناب واد دنیای دنیا ماه صبح پر از فیسورا اف آفنه چون آخوند و شرعتی که این جمله رو دوست بیته ایکل واکس ابد خداان عقل بید عقل که درس بید هک مروری اوشته باش دنیای و آخرت و خوکر اوشته خراب خرابیت گیم تمریض دنیا و آخرت دمری خودی پارس اما این جمله جناب العالی بجید فتقو الله و متقوا خدا بکن خود جلی خداان عقل درآس الشيار ما نقدره يكونا كان امرت خداي جيباجيبك وشته حرام خلدنه باش ما دام هو بيجن امشيناه ام خدان عقلين وعقل ماونيه لتو الشيء لا حيله ما قال المستغرب العالمين عقل دامن هكي هكا هو بيد هكا امر في ديت هيك هي دي شريعه خداي تشي امر يا خداي وسنه في امر سيدنا الله عليه وسلم جيبجيت قال هذا تشيه هذا خدان تشيه الله خدان عقلك درس هكنا خدان عقلك درسني الذين امنوا یعنی گلی خداان عقله، آبی هم بیش از مچه چکری، همه ایمان اینا، مباریع های پامو ویش تی آفشته خدا گویتیم او پیامبری بودی سال الله و علیه و سلم. ایمان تنی اونیه تو چپ داف بیجی منباریع ای ایمانه بینای. ایمان گلی نه چی شریله های عملشته ده. نه دلها راز بندی داره و داف بیجی و الله نبيه قال يا عقله إيمان إني وقال يا خدان إيمان دار أنك ما دام إيمان هاي تبي أنك شفت كان تبي عمل دل قد انزل الله إليكم قال إيمان دار رب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 میام رویه تا بامروید دویه غفلت داده شعر بیته و مروی ناشیده بعد سرگناهو بر دوام نابید. آباء بهنده ربعمین نبى قرآنی کلیا چه؟ کلیا ذكر. اینا نحن نزلنا ذكره. هندربعمین شو بتیم محمد صلى الله عليه وسلم ما بته چه این آخره؟ ذكر بحث قرآنیه. يعني ما به قرآن کائنات آخره دچاره بپیم؟ به ایمان فی بینو دچاره کنیش؟ عملی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 Where are people 좋을 compared with other people? Their Jared is coming to the news of altruism. No one's done anyway, learn where people Kathy arr pig a shoulder, Let us think about your Kelsey and 36 years ago. If you are looking to get any things with people in нов Förbekism. Let us pray what's the same? First Lord is not saying to you. 맛 Lightning tells you, Jesus can say و تابعوها لا تتدون يا ابراهيم و تابعوها بامباركي صلى الله عليه و سلم بوندي فريكي دوبتها شامه تقودها اموكي ويبكين كبيع بريكي يا صلى الله عليه و سلم امش بكين و تشجيما بكين و تشجيما نكا تبيع مش قليل كين و لبارزين انا كببو بيجن قد انزل الله و اليكم ذكران يعني هدم عصير عمد يا الله عليه وسلم. ذكراً بحسي بيانبلي صلى الله عليه وسلم بشتي هنجي يغوتي وقت يغوتي رسولاً يعني بحسي كيه بحسي بما ديار كليكو او ذكر كيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هر وكي اوه سورة البينة جدا چه تغوتي رب العالمين سهر سورة البينة من أهل الكتاب يعني المشركين ومفكين حتى تأتيهم البينة حتى چه بنايت؟ أو بيينة چية دليل اكي اشكرا رسول من الله او بيينة چية بيغمبرك لالي رب العالمين بيت اذا بيينة پش تينجي بيينة خوش رأيك تفسير کر رسول من الله او بيينة او دليل اشكرا او حق بتيت اشكرا کرن کیا صلى الله عليه و وسلم و سلم اجا ارى شي يقول اندك مفسر يقول قد انزال الله إليكم ذكرا يعني بحس كيا بحس بي عن بريسال الله وسم بوش جوتيه بي عن باب ميرهاك نبيا و باشي بونجوديار كده تونكو خرابيش شياط كده فاا، لأن أول شيء بي عن باب يا تي أول واحد يا بياتي همو أول همو شيا همو ذكره همو ذكره بس دين رب العالمين قوي جوتيش رسولن يعني او ذكرك كيا بي عن الله عليه وآله وسلم كندا اوش جوتي ذكرن يعني شرفن قد أنزلنا إله قد أنزل الله إليكم ذكرا يعني قد أنزل الله إليكم شرفا يا رب العالمين بمشي أنا وكتي يالله يا يعني هذا حس كم قدر كذا شرف يعني قدر جدنا حس كم قدر كذي من يا شريف ببلاد رب العالمين تقدر يا أخوي أبي تشبكة دي ديني هرا يا ودي قراني هرا ودي سنة هرا هرب يا رب العالمين بجيد وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ يعني آف قرآن وَإِنَّهُ لَشَرَفٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ يَكَوْنَكَ عَسْتًا قَدَرْكَ بِاللَّهِ رَبْ الْعَالَمِنِي دي چهارا دي قرآن هارا نعم قرآن ودين و صلى الله عليه وسلم قدر منیا مرف نبودی سر خوب لندکات آن شب میکرد ناف خالقی دا نباید عکس منیا دیفچونه قرآن و سنت و دیفچونه دینی آو مرف همه قدرت را داره بر عالم. در هندش تمام ماسره اکی ایک درسی عالم مچرده کرد شرم میاد کرد. روزا منیا وقتی توی بروزی بی ایک تبینید جنگرهایی که اشیت آن شب خودت رو من أشامتوي ديني دعوة أو دير سنة أبو قرآن السنة، و ربع عالميني أف دينه وأف قدر بصرمان دنيا يوما يوم نحشر المتقين إلى الرحمن قدر دبنا حشره ودبنا جاوش إيكل تفسيراك قاقت أنزى الله إليكم الذكر يعني شرف يتلو عليكم آيات الله أفبيعان برات شتكت آيات الخدد بونغو فتخين تفا و بونغو ديارت كت بونغو معنويت بجيد بونغو أشكرات كت يتلو يعني يقرأو عليكم آيات الله و يوضيحه لكم نيك في عمباس الله عليه وسلم بو ما آيات القرآن واتخوان نبا و ما آشکرات عمل پیکرت کرد عمل یه واقعیت صلاه تا و اینجا پشته که به عنبری و ما ادیار کیسال الله سهم کردیم توضیح همو جد آشکرانه و مشتی آشکرات کن ما حقیق و باطلی آشکرات کن کفره و شرکت جل توحیده لججودات کن مبیناتین یعنی آیات هم مو یت آشکرانه و مشتی آشکرات کن ما حقیق و باطلی آشکرات کن او و شرکت جل توحیده لججودات کن مبیناتین یعنی آیات هم مو یت آشکرانه و حقي تلات ديار كرن، باطل تلات ديار كرن، داخل ديير كين. ديو خرج اللذين آمنوا. أبو عالمين أفهم بمي كري، بيغنبر بمي ورأي كري، قرآن بمي ورأي كري، هف بيغنبر بمي آياتو، آيات الخديقات خنية، همو بحندنا داب سبب في قرآن و وحيه و سنة، دامرو فيت ايمان دار ديو خرج اللذين آمنوا. تبين تدري مروفيت إيمان دارو وعمل صالحة يالذين آمنو وعملو صالحاتي إيمان عمل صالحيش بكاي شوريه باشيش بكاي لابضان إيمان تنه نيا عمل صالحيش جزء شكل اكا الإيمانية إيماني هكا نكر امر إيمان نيا بنتدري من الظلماتي الطالياتي الشركي وكفري وقناحة وخرابي إلى النوري إلى نور التوحيد والسنة والعبادة يعني بورناشة رنا توحيد رنا عبادة رنا سنة في عنبرس الله عليه وآله وسلم يعني أكيد حس كات بجد ونياس حس كم بمسارك حاق حس حس رب العالمين توفيقهم بدال رب العالمين بنتسرك راس رب العالمين بنت سر برك أو في الله عليه وآله وسلم رب العالمين يجودي سبب رب العالمين كان مروفه كيدي انت دار ال... النافطارياتيه و الشركيه بو ايماني و توحيده في مروفه چه كد؟ مروفه ايمان قرآنه انا و دي سنته صلى الله عليه و وسلم و سلم اللي يخرج آمنوا صالحات ايمان انا عمل صالح كد، توبه كد، قناح شو يد باش دس بكد رب العالمين السبب ايمانه مروفه سبب عمل صالحه مروفه ده چه لما تدل النور واعطارياتي ادوا وغن حادوا خرابيه بدل بو يريد همو ومن يؤمن بالله هر کسا که ایمانه العالمين بینید ويعمل يعمل صالحا و تجل ده عمل صالح و شورباش بکد يعني مو گفت تجل ایمانه چه آتی؟ عمل صالح ده و ظن پارچه کل ایمانه يدخله جنات رجا قیامت راب العالمين ده چرا يکر دبتا ناف بحشتا ده قلق بحشتا همه که امتره ده پی الله عليه وسلم ناف اهل بحشتا ده آخر کس کل جهنم تیتا دره هما کیمتر وی ملکه هاي عندي ده دنیا دیدنی اندی ده دنیا اوه همه چیه؟ آه همه همه کیمتر یه به هنده ابرامیه گوتي یدخیله جناتی نگوتي جنتی نگوتي بناد ناب بحشتا کده ونیا گلک چنه گلک بحشتن تجری من تحتها ها الانهار و واب بحشتا ریبار بنچن یعن محمد داب وما افر باریت گوتي آوه شیره گوینه عارقه خالدینه في حتى هاتوا يتلو من برنتيلانيا لخوشي بيتلانيا تونادر نوفدانيا قد أحسن الله له رزقا رب العالمين رزقك الجل كجوان ويا برمشاوي يا بدردوم يا بوشلي كلي يا بوحازر كلي يا داية دنيا يا داية داية شو كده بس نهرش تكى فايدم رؤيته من بينه شو بس نرزق هر شتى كفايدم رؤيته بس نرزق إيمان رب العالمين دنيا يا داية عمل الصالح يا يعني قد الله <سؤال> له رزقا كان رب العالمين يحسن الله لك اذا امنت وعملت صالحا ايمان اين رب العالمين الثاني وعمل صالحك رب العالمين رزق هما باش ترى ما ایمان و صالح و دل فرایی عبادتی و باشیه. اما چی اوامر رو ویدیت؟ ربوعامینی دوم رو ویدی هند بزنهند که ربوعامین رزق که همه ما باشترید داد. شاید نیا و نیا پاره مرور وی زیر و خاره و خاده آدی زور بن. اما نشانه هندیه کار ربوعامین احسان الله لکار اسفا. ربوعامین رزق همه ما باشترید داد. نیا رزق همه ما باشتر. اما مریچه عمل صالح مروری هبید، دل فرایی هبیدم. عباداتي وعملي صنع إذا إن جها الله الذي يا رب العالمين بحس موازنات يا او أو ربهم شو البيت إذن الله الذي يعني هر الله خديا الذي أبيت كذ خلق سبع سماوات هر أو أبيه فطركت عثمان وبتشيكلين ومن الأرض مثلهن والعريش هفط بكتشيكلين هر وكتب عنبر صلى الله عليه وسلم به. من ظلمة قيده شبرين يعني بيجت هر كذا كه هدي بوصلة كه العريض ظلميل ايكيب كه العريض قيده الله طوقه الله من سبع أراضينا بيجت نرجع قيامته هر هف طبقة عديدة شو كان ده نسميه كانت عرض نعاد هف طبقة طبقة ويجتوبن أمزاني نيا طبقة ويجتوبن أهل العلماش تعود وحديث في عنبرش صلى الله عليه وسلم موجود رب خلق سماوات ومن الأرض مثلهن هف طبقة عثمان بن وهف وهاف طبقة عاديشة كيشرين نيا وحديث في عنبرش صلى الله عليه وسلم الحديث الكذا هف طبقة عادية كين وكيف کس اما ات عرّضی که اشتباهن چپهکتین کینه و کینه هر یکش تیک بودی، هر یکی آف نگودی. بس ما بازیهای که چند طبقات عرّضی نش آفته. یا تنزل امر بین یعنی امر و فرمان ترابل عالمی تینا خواهی. هر سططبقات سری عثمانه بن بنعشره ترابل عالمی، و امر و فرمان ترابل عالمی تی شود کنند و تی دوتین هت آکیره، هت طبقات آخری یا آکیره یا عرّضی، يعني هر هف طبقة عثمانة وهف طبقة عادي هم أميركيين إذا شوكت رب العالمين وقضاء هم شوكت هم هم علم هاي واجدنا ما واجت النما بيننا واعرض هف هم رب العالمين ريفد بات يدبينتو واميري هم دفزاً أن الله على كل شيء قدير رب العالمينها مش الفيجبة اشتقني الله رب العالمين يرزح مالبي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء نال عردي نال عثمان تشج بن دسلاطوي دا ناشت داري رب العالمين نشته وأن الله قد أحقق بكل شيء علمه ورب العالمين متأكدين علم به مش تأكيد دورة دورها مش تأكيد بدك يعني اشتاقنيك علم رب العالمين نبید و نظانید. نبس علمه چه ربعامینی ها یه سرفه. نبیر عکس علمه هم هموج که بخرای ربعامینی های سرفه و نوده. ام بس علمه چه زانید. او چه ام بینین و ام بس على دارید. اینو که مثلا افشتی تر ایدان و کارکی که ونیا لانیمه چه چیه؟ خرابه. خرابه یه نخوشه. ام بسا نوزنید پشتی بده چی به بهید. ولی ام بلکی پشتی به هذا علم بنيه هذا أو علم نظاني رب العالمين عظاء علمنا ما نظاني اليوم ما بس عم هم ألفن داعل هي هم رب العالمين هم قد أحاطه يعني أحاطه يعني إيش يعني داران دوره بهم ميقتين <تصفيق> ظاني داس بيته كوي كندي قبلا می‌نی علما وی هم مشتاق وجدی و اواج شر تهدیدن بوده. گفت دیماي که واسه صورتش قبلا می‌نی گفت ما لب. پسی معاون یا خوکر کامن قبلا بچه می‌نی هر هفت طبقه عالی و آسمانی می‌نی چکرین و امر و فرماید من هموجیاده خون و من هموشو پیچید بنو علم من هم مشتاقیه هی چی که واهونک به امری یا ممکن دیشلیعات من نشن دیو حکماناتش نباز بندی میخواید چنامو کم من هموشو پیچید بنده چنامو کم. آدمیم طاعم فارس العذاب اقامه رحمه الله و رحمهما دبته اخر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين